إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحتبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون وقالوا هذا إذ مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأشوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم, لمسكم فيما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 لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا قضوا الله عليكم ورحمة